السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده وحمده وليق بذاته وصليه وصلي على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا. اللهم جع ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه وجعل خيراً مينا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحنينا من مضى إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لساناً ذاكرة وقلب شاكرة وجسلا على البلاء صابرا وعم لم تقبل وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم ودير ولسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة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 و ايجعلنا من الذين يجمعون بين علم القران والعمل بالقران انه سميع مجيب الدعاء وتعلمون اننا في المحاضره السابقه كنا قد وصلنا الى حديث هذه الصوره الكريمه عن جزاء اهل الكفر والعصيان اهل النار اعاذنا الله من النار وبينا ما أعبده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء نسأل الله لنا ولكم السلامة ثم بين الله سبحانه وتعالى أن فضاعة العذاب الواقع عليهم إنما كان وفاقا لأعمالهم أي على قدر أعمالهم والتي لخصها الله سبحانه وتعالى في أمرين الأمر الأول إنهم كانوا لا يردون حسابا والأمر الثاني وكذبوا بآياتنا كذابا في المحاضرة السابقة قلت لحضرتكم معنا إنهم كانوا لا يردون حسابا أي كانوا يكذبون بالبعث والنشور وهذا الأمر ليس أمرا سهلا كما يعتقد بعض الناظرين لأول وهلة وإنما التكذيب بيوم البعث يعني أن المكذب قد اجتمع فيه الشر كله إذ أنه لا راضع عن الشر إلا إذا علم المرض أن هناك يوما سيبعث فيه ويحاسب على أعماله فإذا أيقل الإنسان أنه لا بعث ولا حساب فهو يفعل ما يحل له كما كان يفعل أهل الشرك من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس والاعتداء على الأموال والأعراض وما إلى هذا فليست القضية كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة لا يرجون حسابا يعني ينظر إلي بعض الناس كل حال يعني ذا ذنب واحد لا هذه تجمع الظنوبة كلها كما بينا في نهاية المحاضرة السابقة وأما الأمر الثاني الذي استحق عليه هؤلاء أن يعذبوا في نار جهنم وكذب بآياتنا كذابا طبعا قلت في نهاية المحاضرة السابقة وكذبوا بآياتنا أي الآيات التي كذب بها هؤلاء اللفظ كما ورد في الآية يفيد العموم وهذا يعني أن لهم كذبوا بكل آية والآيات كما قال أهل العلم هي الدلائل والبراهين والعلامات فهؤلاء كذب بكل دليل وبكل برهان وبكل علامة تدل على ماذا قالوا الآيات الدالة على البعث رقم واحد إذا تكذيبهم ليوم البعث كان على سبيل العناد لأن الدليل قام عليه والأدلة على البعث والنشور كثيرة، منها ما يسوق العقل ومنها ما يسوقه الواقع، وهؤلاء لا اقتنعوا بعقل ولا اقتنعوا بواقع، وكذبوا بهذا. فاستدلال على البعث من الواقع، الواقع بيقول أن الذي صنع صنعة إذا هدمها. لما يجي واحد يعمل صنعة طرابيزة زي دي ويفكها فإعادة تركيبها ها من بدايتها أليس كذلك اللي بيعمل اللي قاعد يخترع التلفزيون أول ماضي مثلا إيه اللي, حصل؟ إيه اللي حصل تعب وقاعد يفكر ويرسم ويعمل شغلانة طويلة عرضة يمكن واحد بيقعد يخترع التلفزيون يقعد عشر سنين عاشر سنين باختراع الطيار عاشر سنين علشان يعدوا اختراعا فاذا ما اعده وعرف بقى خلاص مكونا لما يجي يفكه ويرجع يركبه دي صعبة يبقى الصعوبة كانت في اول ايه في اول مرة فعندهم واقع الواقع ان الله خلقنا وهم يقرون بهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله مدام هو الذي خلق وهذا أمر واقع خلقي وخلقك هذا أمر واقع إذا إذا أراد أن يعيد مرة أخرى صعبة ربنا حسمها وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه ده واقع الخلق ده واقع قد عميت أبصالهم عن هذا الواقع طيب في عقل بيقول يا أخ ما مدامة هناك صنعة ده ترتيب عقلي لأي إنسان لديه عقل سليم في صنعة لابد لها من من صانع. دي زي واحد زائد واحد يساوي اثنين من مسلمات العقل طيب إذا كان هناك صنع الصنع ده بالتأكيد له يعني ما يرضيه وله ما يغضبه مش كده له ما يرضيه وله ما يغضبه ده ترتيب عقلي والله هتعرف ازاي ما يرضيه وما يغضبه تعرف ازاي دي إيبا لابد أن يرسل إليك رسول جميل أول الرسول ايه يقول لك ايه اللي يرضيه وايه اللي يغضبه أنت مخير فقد تفعل ما يرضيه وقد تفعل ما يغضبه فهل يتساوى من أرضى الله مع من اغضبه أنا كل ده ماشي بايه شو انا بقول لك ايه والله بعقلي بعقله فهل يتساوى من فعل ما يرضي الله مع من فعل ما يغضب الله العقل بيقول لا طيب اللي فعل ما يرضي لابد وان يكافئ واللي فعل ما يغضبه لابد وأن يحاسبه مش كده كل ده بالعقل لكي يتحقق هذا لو كان الموت يتساوى فيه الكل وليس بعده بعث والنشور إذن اللي فعل ما يرضيه كيف سيخافأ واللي فعل ما يغضبه كيف سيحاسب إذن لابد أن يكون هناك ها بعث ونشور وحساب دي مسال عقلية بسيطة جدا تكلم فيها القرآن وتكلمت فيها إيه؟ السنة والقرآن لا خاصة فحسبتم أنما خلقناكم إيه؟ عبثا، اه يبقى كله اللي هو عايز خلاص يدعي على كذا وأنكم إلينا لا ترجعون إذن قضايا عقلية مسلمة هؤلاء كذبوا بهذه الآيات لا تقنع ولا بعقل ولا بواقع لم يقلعوا بهذا ولا بنق ولا بنق يبقى إذن كذبوا بآياتنا يبقى كذبوا بالآيات الدالة على البعث أدي واحد اثنين وكذبوا بالآيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم بايات مرئيه بايات مرئيه راوها رأي العين يعني قالوا له انت رسول اه طيب شاف الأمر ده اه اعملوا لنا اثنين خلاص اعملوا لنا اثنين واحنا نقتنع طيب خلاص بسيط فنسخ القمر والله حتى كان كل شق أبعد الآخر وكأن الجبل بينهم خلاص كده طربت الساعة الساعة وانشق اللي القمر وذلك وإن يرى وإيه إلا حصل يعرضه خلاص بعد ما شافوا بعيد هم اللي طلبينه بعد ما هم اللي يلا خلاص قال سح وساح سح وساح كم من آيات جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها وضعها تحت بند هي ساح وساح خلاص إبقى كذبوا بالآيات الدلة على صدق وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا بالآيات الدلة على التوحيد يعني عملوا أصواما من دون الله سجدوا لها وتلمسوا عندها النفع الضار. فحصل خلاص وطلبوا منها العون والغوث والتوجيه وأنكر آيات التوحيد. اللي هي؟ تملؤ الكون الكاو الكون الكاو. إن زاب أقول كل صنع في الوجود بتقول لا إله إلا الله. كل صنع كل صنع حتى بالعقل البسيط يا أخي دي لا تصلح لتكون عليها. يعني أنت تصنعها بيديك فكيف خلقتك أنت تصنعها بيديك يعني مين اللي عمل ده يقول لك أنا طيب يعني إذا كنت أنت اللي عملته يبقى كيف خلقك طيب إذا قبل ما تعمله وده اللي قبل سيبني يا براهيم ما تلحتون يعني, يعني ليه بتعمله بإيدك ليه أنت اللي بتسجدله بعد كده بالله عليك فيه فرة عقل في ذرة عقل ذرة عقل فكل الآيات اتدل على توحيد الله سبحانه وتعالى اللي تملأ هذا الكون انكروها وجحدوه انكروها وجحدوه يبقى انكروا آيات الدل على البعث وكذبوه وانكروا آيات الدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه وانكروا الآيات الدل على التوحيد وكذبوها وكذبوا وأنكروا الأيات المنطوقة اللي هي إبه ها القرآن الكريم القرآن الكريم طار يقولون هو ها الشيح خارج الشعر وفجأة أو خرج عن قواعد الشعر طار يقولوا أساطير الأولين دي الحكايات اللي كان بيقولها الناس عن عن حاجات عن زمان ومتاع والجماعة القصاصين دول وهو أعباء يستبعلون بعند لم يثبت لدي لديهم أنه جلس إلى واحد من إيه من هؤلاء والقرآن لا يحمل أساطير وإنما يحمل حقائق وهم سالوا عنها أهل الكتاب سالوا عنها أهل الكتاب سبحان الله طار إذا بقول يقولوا على القرآن دا كهانا والجن هو اللي بالدول وما إلى هذا ومع إقرارهم لهذا القرآن بإنه زي ما قال أحدهم إنا له لا حلاوة إنا عليه لا طلاوة إنا أعلىه لا مثبر وإنا أسفله لا مغدر وإنه يعلو ولا يعل عريه وإنه ليس من كلام البشر مع أنهم شهدوا له بهذا إلا أنهم أيضا كذبوا ولذلك بيسمو كفرهم كفر جحود د الجاحد الذي لا يريد أن ينفتح عقله جاح خلاص فالج هذا لا يمكن أن تصل معه إلى حل جح الكريم مع معانا القرآن الكريم في كل يوم كان يتحدى كان يتحدى فقل لأين يقول لهم كده يلا مش دا كلام بشر ومده مألفه من عنده آه وانتوا بقى يعني أساتذة العربية اجتامعوا والناس اللي عندوك على قصال بالجن الكهان وما إلى هذا يستعينوا كمان بالجن وعضوا وجيبوا زي قل لأين اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهير بيأيض بعضه ويقوى بعضه ويقوى مع بعض الإنس والجن وبعدين ينزل التحدي لا ده مش زيه على أياته مثل هذا القرآن لا مش زيه لقاته عشر سور مفتريات ها طيب وبعدين التحدي يعلقه فأتوا بصورة من ايه من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله صادقين إن قلتم صادقين أقل صورة الله يا عبد أقل صورة وذلك لقلت لكم زمان حتى اللي حاولوا يعملوا ده كانوا أضحوكة للناس لو تفتكروا هذا الكلام حاولوا يعملوا ده كانوا أضحوكة للناس وذلك قلت لك الطبري في تاريخه ويتحدث عن مسلم الكذاب عقد بابا لهذا لو قرآن مسلم هذا قرآن مسلمة علشان يصق إلى, إلى الناس يقول لك قرآن جاب ربنا وهذا اللي حاول شوف اللي حاول ما حصل مسلمة الكذب مسلمة الكذاب ما كان يمكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فكر. ولكن يدعي الشراكة إنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة إن الوحي زي ما بيأتي محمد بيأتيه وزي ما محمد رسول هو رسول ولذلك كان يقعب بقى يسأل كل شوي ها ماذا نزل علي ونزل علي كذا ونزل عليا زي نزل عليا زي طيب يا عم هات اللي زيه ده فيجي بس يقول نزل علي صوص بقى النازعات يقول لك طيب ما لاقالي زيها طيب سمعت يقول لك كده والبازرات باظه اللي بيرموا البذر في الارض يعني فالزارعات زارعة فالحاصدات حصدت فالطاحنات طحنة فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة يا سلام ليس سنين قاعد في فرن يا في مطعم شو انت بتطعك ازاي كلام هايف كلام هايف كلام هايف قول طيب ده ليزل عليه الصورة اسمها صورة الكاؤثر يقول لك وانا طيب سمعنا يقول لك إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْوَحْوَاحِ فصلي ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف المطاح يا سلام كلام الأوج الخروف مطاح فعلًا يعني. تضحك إيد ده؟, ده ولذلك هذا شوف كلام لا استقيم حتى عند العوام فما بلك عند العرب عند العرب ولذلك لما دخل عليه عمر بن العاص وكان لم يسلم بعد أن عمر تأخر إسلام وكان لم يسلم بعد فلما دخل عليه عمر قال يا عمر أنزل على صاحبك شيء؟ قال نعم سورة سمى سورة العاصر قال أعلم وقد نزل علي مثلها أسمعك؟ قال يا عمر اسمع اسمع هاتي ما عندك قال نزل علي يا دب يا داب دابر دا حيوان عمر زي العصفوض خلاص ولكن كبير الراقبة والرأس فقال يا دبر يا داب ما أنت إلا أذناني ورأس وباقيك حفر نقر فعمر قاله هذا الذي نزل عليك؟ قال نعم فضحك عمر ولسه كافر فضحك عمر فقال ما يضحكك قال يا مسلمة واللات والعزة إني أعلم أنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب نصاب هنبيع على بعض يعني هو عايز أقول له هنبيع على بعض ما أنا عارف أنك كذاب كلام لا يقتنع به عقل سليم عقل سليم فالقرآن تحدى وعجز وهم شاهدوا للقرآن أنه ليس من كلام البشر وبحثوا له عن أي مسمى المهم لا يؤمنون به لا يؤمنون به فكذبوا بهذه الآيات المنطوقة إذن كذبوا بآياتنا كل أنواع الآيات سواء كانت آيات مسموعة سواء كانت آيات مضئية سواء كانت آيات منطوقة سواء كانت هذه الآيات تتعلق بالبعث أو تتعلق بصحة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة دعوته أو تتعلق بالتوحيد أو الآيات المنطوقة وهي القرآن الكريم كذبوا بكل هذا ومش أي تكذيب ده كان تكذيباً مبالغاً فيه درجة أنهم نكلوا بالمصدقين ولذلك شوف القوال الكريم يقول وكذبوا بآيتنا كذاباً يعني أيما تكذيب وفي واحد يكذبك فيما تقول ولكن لا يبالغ في هذا التكذيب يعني إيه لا يبالغ فيه خلاص يا دعك وشأنك فإذا بالغ في تكذيبه نكل بمن يصدق شوف يبتدي ينكل بقى اللي يصدق طب انت مكذب هذا رأيك بقضيتك قضيتك انت حوض انت حاضر. زي ما كان مع البهايب بتوع عامل الدولة اللي كانوا في البلد دول مش من النقاب مكاثبين بيه مش من الاسلام وفرق طبعا بيننا ان انا من الاسلام او فرضه مش فرض للقضية تانية لكن انا بتكلم في قضية هو من ايه هو ايه من الاسلام بتكرر تاني هوا فارضة لا مش فارض دي قضية تانية فطلعت طايفة من العمم اللي كت على ريمم ايام حكم الطاغية علشان يرضوه وقالوا لك لا ده النقاب مش من الاسلام خالص مش من الاسلام غالب مش حاجة اسمها بالاسلام نقاب ومسكوها بقى كلاب امن الدول وظاهرة تكذيب النقاب وتقعد معه يقول لك اه ايه رأيك في النقاب هو مكذب انا يا اخي شايف انه من الاسلام شايف انه حاجة حيلة جدا خلاص باختلف معك في غاية و... زي ما انت شايف ان العري تقدمه حضارة ده موضوعك وانا في جلسة مع احدهم كير تقوله كده انتوا شايفين ان البفضلون وال... والعري ده تقدم حضارة هذا شألكم انا شايف انه من الاسلام تمكن عليها ليه قل لك شيخ لازهر مش بالإسلام يا أمه هو حج عليا هو حج عليا بس هو شيخ لازهر قال عبد الله باد ايه المشكلة يا ايه قلت له زاي زاي ايه يعني شيخ لازهر بيقول لي هو أعز يقول هاتوا ماي نظرني هو مش يقول من الإسلام قال لي هاتوا نظر قال لا نجيب النظر زعلت لكن يمشي على باب العقل كده انتوا مش عندكم قاعده في الدين بتقول المفسدة والمنفعه ولقيتوا فقيه كده يعني واخد بالك اه واخد بقى حجج ازاي كذب العقل يا عم في مفاسد وفي في منافع وضرء المفسدة مقدم على جانب المنفعه قال طب هو ان عليه مفاسد النقاب بيقول بيترتب عليه مفاسد ومش العري يعني قال لا النقاب طيب يا عم قال دلوقتي الحراميه بيلبسوا نقاب والزناب يلبسوا قابل. تبا ابتقراش جرائل ولا يا مولانا. تقول لها بقى. طيب خلاص. اسمعتش بقراتش الخبر اللي طلع الاوتوبيس ولبس دقابه وسرع الناس. ومسكناه. واسمعتش ان اللي, اللي دخل واحدة كان بتيجي الامرأة وملقبه وفي الاخر تتاشى بلناها واحد. يبقى في مفاسد ولا فيش. يبقى فلوه في والخوه. بدهم في المفاسد دي. جميل اه والله حل. حجة عقلية جميلة. طب يا عم. المسألة كده قال لي قلت له طيب خلاص قلنا يوم حدد قلت له هات لي جورن... عند حضرتك جنوان يوم السبت بتاع مبارح صفحة الحوادث هايز بصفحة الحوادث بتاعت مبارح قال طب قول بس فيها وقلت له والله لو في عند عددك هتاني القاوت قلت لنا ابني من الأرشيف جنوان الأخبار بتاع مبارح جاب الأخبار بتاع مبارح فتحت له صفحة الحوادث والله مصورين فيها كده تلاتة بأبوض عليهم نقيب واتنين أ ودول بقى في الاصل نقيب ولا اتنين املاق شرطة دول تلات مصابين واحد لبس نقيب واتنين لبسوا وملاء شرطة ودخلوا بيت رجل ثاري على انهم بيفتشوا خلاص وراح مسارقين للرجل ومشيين قلت له مش ضرق المفسدة مقدم على جنب المنفعة النقب يساء استخدامه فعايزين تلغوه قال لي قلت له لبس الشرطة او سي استخدامه الغوه وعلى فكرة مش كده وبس ده البدلة بيساء استخدامه والجلبية بيستخدامها فانا شاف ان احنا نمشي عيالين يا حسن. كل زي بيستخدام وين المشكلة كل زي بيستخدام وين المشكلة هو زي ما قلت بقى ادي انت بتجيب له حركة عايز تقنعه لا في مبالغة بقى في التجذيب انه بدا مكذب لقضية وانت هدوشي ان تقنعه بيها هيبالغ في هذا التجذيب كيف يبالغ في هذا التجذيب بدا انت مخلفه انت مصدق بالي هو مكذب به يبتدي ينكل بايه قال لي بص يا مولانا والله لا انسى هذه الكلمات قال لي بص انت احنا بقلنا ثلاثين سنة معزرة في التعبير يعني بنشم خارة وانت جاء عايزة يشمم ناكلونيا يعني مش عايزين نشمها من النهاردة تطلع منابر ولا تدي دروس خلاص تقول لي ويهي الحمار ده تقول لي ويه. تقول له ادي اسمها المبالغة في الايبة في التكذيب انه يرفض حجتك ادي واحدة اتنين يبدأ ينكل ها ينكل بيك وده اللي عملوا هؤلاء الاغبياء الكل من صدق بياذي الايات نكلوا به وطلعوا الفرمان ان ما حدش يسمع كمان للقرآن ك كايات من ايات الله مقنعة ومؤثرة في القلب لا تسمعوا لهذا القران ايه والغو فيه والغو فيه هيك دي اسمها بقى المبالغة فيه المبالغة في التكذيب فشوف يا ريت كذبوا وسابوا اللي عايز يصدق يصدقوا وحهم لا ده هو مكذب ويريد ان يحمل الناس على ها التكذيب عشان كده جاتوا وكذبوا باياتنا ايه كذابة كذابه وفاكرين بقى ان المسائل الدنيا بتاعتهم زي ما الظلم اللي كانوا معنا دول كانوا فاكرين الدنيا بتاعتهم اه والله ان العملية كده مفتوحه وكل شيء احصيناه كتابه يكذب يتهكم يظلم ايه الادبه يبالغ في التكذيب كل ده ايه مسجل يا عم الحاجة. وكل شيء شوف قال العلم قال كل شيء دي بقى يشمل الخير والشاط والصغيرة والكبيرة مفيش حد يشمل الخير والشاط والصغيرة واليه والكبيرة والكبير الصغائر وكبار ضروري تشوف أهل العلم يعني بعض السلف قالوا كل ما يصدر عن الانسان مهما صغر مسطور عليه ألم تقرأ قول الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عمله حاضرة ولا يظلم ربك أحد صغيرة كبير درجة أن بعضها العلم قال حتى ما يصدر من الإنسان وليس بحرف حتى الصفير فقالوا هذه العبارة قالوا حتى الصفير اللي بتكتبه يروح متسجل عليك صفير كده وعلى الله التفسير انت بقى صفرت ليه وفي قاس بيصفر لوحدة تبصلك ده مصيبة تاني كل واحد وظروفه مش كده وفي واحد بيصفر لصاحبه في كل واحد بقى ايه. في مش حاجة بتروح يعني ما اريد ان اقوله لك في شي بروح صغير وكبير صغير وكبير وكل شيء احصيناه ايه كتابة مع المسلم في كشف حساب ب للخير وللشر مع الكافر بيسجله خير عمل وشر عامل خير عمل وش الله أن شربوا له فمن يعمل بدخلة راتل خير يا ومن يعمل بدخلة راتن شر له يا خير وشر ولكن كما قلت لكم من زي قبل لا يكافأ على خيره لا يكافأ على خيره ولذلك ألا دائما أنا أقول وما زلت بقول والله يعني أنا بعض أتابع البرامج التدار الآن وبيدار في الإعلام بعض إخواننا المشايخ للأسف الشديد بيتخاض من بعض الأسئلة ويهرب من يا يقول إجابة موافقة لهوى المحدث قلت قلوا لأتتة إيه أنتو ناويين لما تحكموا بالإسلام هتطبعوا الشارع ولا يبتدي يخاف ها طباق الحدود لا ما مش كل حاجة عندنا الحدود يا عم ما هتطبقها اللي مش عاجبه الضغطه في الحيط مش عارف الناس دي بتخاف ليه يبتدي يترعب يبتدي يترع ها معنى كده بقى انه مش هتخ... هتحكموا في... في في زي النساء فيش واحده تخرج من بيت عريانه لو ما كانش ابوه عارف يربيها نربيها بالاسلام ايه المشكله يعني يبتدي يتهز مساء تحزن يعني كانوا جابين برنامج مستضفين في صلاح ابو اسمعين جاباله مسل حديدي والله انا حزنت واسفت لما سمعت منه حزنت والله واسفت لما سمعت منه هم يقولوا طيب يعني هتعمل ايه في السياحة يتاخد متخليك مسلم واضح سريع هو انت قاعد عشان تقابل الناس عشان توصل للكرسي ما ان شاء الله معننا مصماله سيبقوا كلمة حق خليك مصد واضح صريع خايف من ايه راعت ضرباله السياحة ها يا رائك بقى هتلقوا بقى السياحة ولا تتعبلوا ايه يا شيخحاز لا لا لا بالعكس ده انا يا واحد يعني خططت للسياحة وقلت ان احنا بنقعد نعد الاماكن وننفق عليها وبعدين البلاد اللي بتبعت سياح بتروح قفل الباب فرنسا تقول مش هبعد شي من عنده وطاليا تقول مش هبعث سعاد يبقى الفلوس اللي صرفناها دي ضاعت على الارض لا ده انا هجيب شريك فرنسي وشريك ايطالي وشريك ايه ايه ايه ايه عم الخيبة اللي انت بتقولها دي ايه ده الشريك ده بقى يعمل ايه بقى يجيب لي العشاب الخان ويلبس المايوه يعملوا ايه يعني طب ما نتكلم بمتع الصراحه ايه هتلغي السياحة لا والله انا مش هلغي السياحه بس اللي عايز يجي بلدي يحترم دين وعقبت نجيب كده على قين وعلى راسد والمجاج ما شرفنيش في مسارح ممنوع دخشاء إلا بتلتزم بقانون المسرح بلاد أوروبا بتلتزم بقوانين بلاد أوروبا اللي هيجي عندي هيجي عندي منتزم بقوانين يا أمه إن شاء الله معانه جه أنا خاف أقوله الكلام ده ليه أنا خاف أقوله ليه ففي ناس بيتخاف من ده في ناس بيتخاف من ده فنفس القضية يقول لك طيب أنتوا من يعمل من الثقالة درات الخير يارى من يعمل من الثقالة درات الشر يارى آه. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه طب ما في أهل كفر كان عاملين خير بيعملوا خير صح؟ أحسنوا إلى المسكي مش في كافر بيعمل كده قادة أعمى مش في كافر بيعمل كده يعني انت واحد عم مش في شارعة لايه واحد ما الصالح راح أخدمه من ايده مع الدي بيحصل بيحصل شايح كافر بيبقى هنا في بلدك صيني ولا الشيوعي ولا ولا يشوف واحد يقول له لله روح بالدين ده هيروح ولا مش هيروح مش خلال ظهر اللي اللي, اللي, اللي اللي مات ده اللي ربنا ريحنا منه ده كان جيه هنا وفضي ايطالي وعمل مع لقاء وطلحوا عليه السؤال ده ولا كنت بقى حاضر كان نفسي يسمعوا الإجابة اللي قال حاجة مخزية مؤسف مؤسفة ويشارب بلا بقى لنفس الوفد ده يطلب يقعد معايا وراع الصحفي بقى أكبر جريدة لنك زعوف إيطاليا وترجموا بالإيطالية أكبر جريدة هناك زي جريدة الأهرام كده وراح طارح السؤال له عليا قال طيب يعني بتكلم بقى عن شده وعصبيه ال... هو الموضوع بتاع عصبيه المسلم لنفسه اللي احنا بنلاقيها على القساويه اللي بده صخوف غفران وقال قال لا ما انتوا برضو قلتوا وان هم قالوا لا يدخلوا الجنة الا من كال هدن والنصارى طب ما انتوا بتقولوا مش هيخش الجنه المسلمين برده طب ليه مش هيخش الجنه المسلمين برده ما في فينا اللي بيعمل خير اكتر بالمسلف ما تدخلوش الجنة ليه ده سؤاله فحيخش قلت له مش هخش كده على طول كده ولا ترعب ولا واقسم لكم كان حاضر الموضوع وزير الداخلية في اللي في السجن اللي وقت عبيل عدلة واعلى على طرابيزه قدامي كده وكنا في فندقسم برامية صدر وحاضر اللقاء ده هخش الجنة وقلت له مش هخش مش هخش مش هخش قال الله طب فين بقى عداليتكم أنا فين بعمل خير اهو فين فمن يعمل مثقال ذره خير يا هره فين بقى فين بقى كده انا قلت زمان قلت كده قلت له انت عايز تعرف ليه وتقتنع باجابتي قال لي قلت له طيب مش كده سؤال وجاوبني انت وطلبت من المترجم اللي يقولوا يتنقل بالحرف واللي يقولوا يجيني بالحرف قلت في ايطاليا صاحب مزرعة كبيرة كده ورحت واخد نلن المزرعة دي قلت لي خش المزرعة دي استمتع بماءها وهواها واكلك وشربك ولبسك كله عندي. خلاص? واطلب منك حاجة واحدة. ده هو اللي بيقول لي يعني. انا بقول له انت بتقول لي كده. شايف الالف طوبة دول? اه. شايف الاسمنت ده? اه. انا عايزك تديني الالف طوبة دول حوالين المزرعة. ومش هقول لك ده في مقابل ان انا اكلتك وشربتك واني تقعد في مزرعة وعمل تأكل وتشرب وستمتع بماء وهواء ولبس لا لا لا. ده انا هديك على كل طوبة عشرة دولار. اتفقنا? قلت له اتفق. قل طيب انا هجي لك بعد فترة من الزمن. وراح ودي قلت له رحت وجيت. انبصرت قلت لك قوي. بس قلت لك بقى انا عايز بقى عشرة تلاف دولار. ليه? قلت لي انت قلت لي كل طوبة بعشرة دولار? ودول الالف? قال بلية الالف. قلت لي طب تعالى وريني. قلت له فلقيتني باني الالف طوبة في مزرعة واحد تاني. هتديني لعشرة الاف جنيه لانسى تعبيره. قال له طمعه لا. قلت ما لا تعمل معي? قال له احبسك. قلت له تحبسني ليه? قال بقى تاخدوا الطوب بتاعي. والاسمان دي بتاعي وروح تبديه مزرعة تالية وعايزك ما لك فلوس احبسك قلت له هي كده بالزبط ما قلت لكش بقى انت ظالم قال لها ما لا قلت له كذلك ربنا لا ما ظلمكش انت لما عديت الاعمى وتصدقت على الفقير وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت عملت المين للاله اللي انت بتؤمن به مش للاله الحق اللي هو ثالث ثلاثة خليه انفعك وديك فلوسك خليه يديك اجرك اما الله الواحد الاحد هيجيبك يوم القيامه وقولك عملت لغيري فالتمس الامر الاجر عنده اما انا فهعذبك واحاسبك هدخلك السجن اللي هي كده هي كده ولذلك ربنا ادهم قاعدة وقدمنا الى ما عملوا من عمل لو عنده خير بقى ها ايه اللي يحصل فجعل له ايه هباء منصور روح خد الاجر من اللي انت عملتله جه تقول لي ليه هو أنت كان بيعبدك وتتعبدنا لا هو أخذ الأجرب اللي أنت تتعبده اللي أنت عملت له اللي أنت عملت له فده ليه قانون تاني خالص فأهل الكفر لم يجي ربنا وكل شيء أحصيناه إيه كتابة ده حقيقة ده على الكل على الكل لكن زي ما قلنا في خير في شر في صغار في كبار كل ده بتحص عليها وعليك خير ينفعل خير الكافر بقى ها اللي يحصل هباء منثورة يكفيه كفره فليس بعد الكفر ذم يروح ياخد بقى أجره من اللهات والعزة ومناتي خلوه يتدوله مش كده ليه يتدوله يتدوله وغير كده لا غير كده لا فالله سبحانه وتعالى دي هذه الآية جزا بقوله بقى وكل شيء نحصنه وكتابه تحمل في طياتها وعدا وعيدا كل عاجة بتكتب ولذلك اللي يعمل خير يبقى فرحان ده وعد إن ما فيش حاجة عند الله بتروح واللي بيعمل شرق دي دي بقى بالنسبة له ايه? ها? وعيد انك هتتحاسب عليه. فيش حالة برضه عند الله بتروح. بتروح. قال تعالى بقى. حتة بقى كده. ايه فايدة? ان تكتب اعمالك واعمالي في كتاب. في كتاب. الله يحتاجه الى كتاب. مش كل شيء ربنا بيعلمه. كده قال ليه كل شيء ربنا بيعلمه هو محتاج لكتاب فسألوا طب ليه يكتب في كتاب فقالوا ليه يكتب في كتاب ليه فقالوا لحيكم لي منها ما يعلم الله ومنها من نعلمه ما نعلمه ليكون كتابك حجة عليك فسوف تقرأه يوم الكيام اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين يقرأ عشان تقول تقرأ كده ها وتشوف بلويك اللي انت قد تفاكر ان هي تغيب عن علم الله يقرأ يقرأ يقعد بقى يقرأ على رؤوس الاشهاد لا الله لنا ولكم ولاكم الساد زنت يوم كذا وسرقت يوم كذا واغتبت يوم كذا وعملت, كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بس لو شاطر قول له يبقى ادي حكمة من الحكم ان كل واحد يقرأ كتابه عشان يشوف أنه لم يظلم بعينه كده يقرأ اتنين الكتب دي ايه هتوزن كتب حسناتك وكتب ايه سيئاتك حط في الميزان كل شيء قدام عينك كده حط في الميزان إلا هيرجح فيه إلا هيرجح فيه ولذلك سبحان الله يا أخي النبي بعد كل ده بعد كل ده انت هتقرأ كتابك واعملك محصية عشان تقرب نفسك وهتوزن قدامك واتحطي بذلك حقيقي يوم اليامة كده وما عزى الانسان برضو مفيش فايدة فيها فالنبي يضحك فيسألونه عن سبب ضحكه يقول اعجب من مجادلة الانسان لربه وذلك وكان الانسان اكثر شيء ايه جادلة لعمل بس لسان بس بيالعب بس يجادل في كل حاجة حتى في الحق اللي قدر كتابك ويتوزن أعمالك مش عجبك كل ده بارض يوم النبي يخبر بقى في فيه يوقف بعض الناس يوم اليامة قل يا رب هذه بقى المجادلة ألم تجرني من الظلم تقولت مش أظلم فيقول الله بلى فيقول فلا أرض شاهدا علي إلا نفسي حد شي اشهد علي حد بقى محمد وحسنين وسعيد وعادي ده كل دول نعصيب مني اقول له احزي ودني في دهية انا بقى لا اشهد على نفس عمرك شفت احزيقول كده انا لا اشهد على نفس خلاص فربنا يقول له حاضر كفأ بنفسك اليوم عليك ايه شهيدا يلا يا عم يلا يا عم طب قال فيختم على فمه ده كلام اللامي مش كلامه فيفتموا عليه ايه فمه وتنطق جوارحه يوم تشهد عليهم ايه؟ اه شباك اه وخبه وقديم وارجلهم كل ده ينطق كل ده ينطق دي تنطق وتقول انت عملته عملته ضربته سرقت و بطشت زبالة هنا ومش عارف ايه البلا اللي بتشوفه كل ده يتقال ورجلك هتقول انا مشيت بيه رحت بيه سليمه ورحت بيه مش عارف فين ومشيت بيه ورا واحدة ورحت امال قول وراحتي بيه مصرح وراحتي بيه خمارة كل ذا يتقال كل ذا يتقال بس وبعدك يا الله سبحانه وتعالى يجعل لسانه في حل يلا يتكلم بقى اول ما هيبطق هيخش في حرب مع جوارهم يقول طلب ده يقول تاعسل لكن فعن كنا كنت ادافع مش عايز دخلكم النار تودوني في دهية هتروح فيه هتروح فين ين دي محكمة عدل الهية شنا كنت حص يقول. قل انكر كل ده. رأيت انكر ايه? انكر زي ما انت عايز تانكر. مش في باله مش في باله الاقرة. انكر يا قوى زي ما عايز تانكر. ده لسه فيه لاخرة فعلا اشد واخذى. لسه جياله. بتنجي نفسك من الدنيا؟ انكر زي ما انت عايز تانكر. انكر زي ما انت عايز تانكر. لكن في محكمة قضيها الواحد الديان. انس. انس. سبحان الله. يبقى وجود الكتاب ده لفه وقت ليحكم منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم لكن في النهاية مش علشان ربنا سبحانه وتعالى ي... لا لا لا ما من شيء يغيمه عن علم الله إنما عشان أنت تقرأ وعشان يبقى فيه واز كده حاجات كتير خلاص يبقى دي وكل شيء نحصيناه ايه؟ كتابة اسمع اللي جاي بقى اسمع اللي جاي بدأم دي أعمالك السودة وحسيت عليكم يبقى استحقوا العذاب اللي ربنا ذكره من قبل ولا لا كلمنا لا احنا اتكلمنا عنه في معوره السابقه بقى استحقوا ولا مستحقوش استحقوه ولذلك ثابت عليكم مش هترحوا خلاص فذوقوا يبقى تستحق ان انت تذوقوا بقى اسمع الحته اللي جايه دي فلن نزيدكم الا عذاب يبقى ربنا قال فذوقوا ذوقوا العذاب وهنزيدك عذاب تنفع الزيادة تنفع الزيادة تعرف في حاجات تعد عليك كده في القرآن بسيطة كده لكن لا تمر على أهل الكفر في زمان اللي هم المستشرقون المستشرقون دول يا ابني يعني قاعدين مسكين القرآن والسنة مفتتينهم كده ما موارهمش غير كده ليه مش علشان يصدقوا وإمنه مش داخلين بالنية دي ولذلك ربنا يعني الحمد لله طمس على قلوبه لو داخلين بنية والله يفهمه وتعلمه لكانوا أشد الناس إيمان لكن داخلين بنية هم يتصيدوا للقرآن والسنة الأخطاء فيقول لك تعالى بقى وبص الحتتين هنا تقول له إيه يقول لك يا مش الآيات دي لما اتكلمت عن عذاب أهل الكفر قالت, قالت إيه? جزاء إيه? وفاقه. صح؟ يبقى العقاب موافق للايه? للعمل. مدام العقاب قد العمل. يعني العقوبة على قدر الذنب. لو حصل في زيادة تبقى الزيادة دي ايه? ظلم. تبقى الزيادة دي ايه? يقول لك ظلم. يقول لك طب يجي بما ييه بقى ربو يقبول فاذوقه نزيدكم إلا عذابة يبقى هنزودكم عذاب طب الزيادة دي تحطها في باب إيه العدل ولا الظلم وحطك قدام مشكلة انت شوف صورة من قصار الصغر إيه أول جزء عامة والآدي تعد على الناس كده وخلاص بس خلاص قراءة وتجري كده لكن مع ما تجريش يقول لك الجزاء العقاب موافق للعمل يعني على قدر العمل تنفع الزيادة عليه ده السؤال يا واحد يتقال اللي هيقعد لحد ما يمود ياخد كل يوم خمس جلدات ينفع تيجي في يوم تزودهم وتخليهم ستة خلاص ادي السؤال اللي اتطرح بقى لا قدر الله ما عليش أن أمثل على علاء لأنه ابني يعني استحفل ده خلال ثبتت عليه عقوبة العقوبة دي كل يوم مع عقوبة أهل الكفر كل يوم كل يوم خمس جلدات ينفع خليهم سيدة واجه في يوم بدي له صوت زيادة وقول له أهديني بزودك في العذاب أهو أشهر اللي أنت عملته ما انت حكمت إن خلاص عقوبته دي على قدر إيه على قدر عمل فدي فلن نزيدكم إلا عذاب الزيادة دي معناها إيه فقال لأهل العلم لو فهم هؤلاء مواضع وضعوا هذه الشبهة ولا هذا الاعتراض ليه يا أخي الظلم الظلم الزيادة في الكم اللي انت سحق خمسة أخليهم لك إيه ست حلم زي ما قلنا خمس جلدات يبقوا ست فاجليده كل واحد منهم مئة جلدة، مية واحد. بايت بايت ظالم. فده زو... ده يبقى ظلم، لكن تعال، هو العدل من العقاب ده هياخده كل ايه؟ كل ايه? كل يوم، مش كده اللي ايه، خلاص بقى ابدا، فكل يوم اللي بيحصل النهارضة. احصل لبكرة، حصل لبكرة، احصل لبكرة بعد، زي ما قولنا، خمس جلدات النهارضة وخمس جلدات بكرة، خمس جلدات بكرة، خمس جلدات بعد، خمس جلدات بعد، وخمس جلدات بعد وخمس جلدات بعد خمس جلدات بعد. معيار الزيادة هنا ايه؟ معيار الاياد اللي انت كل يوم النهاردة خمس انا قلت واحد حد ما يموت كل يوم واخد خمس جلدات ابقى ظالم لو خليتهم ايه؟ ا لكن كل يوم ده يعتبر ايه؟ ده بيعتبر numbered زيادة عن اليوم اللي قبله يعني ببالق خديت خمس النهاردة خديت خمس أبقى أخد كم؟ عشرة بكرة ياخد خمس أبقى أخد كم؟ خمستاشر كل يوم دي اسمها ايه؟ دي هي دي ده دا هو دافا لن نزيدكم إلا عذابا يعني حالكم معمول ايام مش هيتغير هو ثابت ثابت كل يوم ثابت ثابت كل يوم لكن مش هيبطل ادي اسمها إيه بقى اسمها ايه اسمها زياده اسمها زياده اسمها زيادة بس فهذه الزياده ليست ظالمه ظلم ان الا خليهم إيه؟ ستة لكن انا قلت كل يوم هديله خمس ربنا سبحانه وتعالى حدد كل يوم لكل واحد في اهل النار قدر من العذاب مش هياخد اكتر منه بس القدر ده وقع عليه كل يوم فكل يوم بيحد عليه ده اسمه ايه اسمه ايه اسمه زيادة يا حبيبي في العذاب اسم زيادة في العذاب مش كده وان ليه اسم زيادة في العذاب على قدر عقبته على قدر عقبته يبقى ده ظلم. ده ظلم ده شيء مقرر خلاص اهري فذوقوا فلن مزيدكم الا إيه؟ إلا عذابة قال تعالى بقى من عادة القرآن الكريم يا أخي لا يأتي بوجه واحد يعني لا سدى على طول ولا بيضى على طول لا, لا يأتي بوجه واحد زي ما بيبقى فيه ترهيب القرآن يجيبه ترهيب زي ما بيبقى فيه اللي يخوف ففي اللي يأمن وهكذا شاء إذاً فالقرآن الكريم لا يأتي بوجه واحد إنما دائماً يجمع بين الوجهين. إذا جاء بترهيب يعقبه ترغيب، وإذا جاء بترغيب يعقبه بترهيب. لماذا قالوا النفوس البشرية لا تأتي إلا بهذا إلا بهذا ولذلك دي نصيحة بقول هذا هذا أسلوب طربوي يتبع علماء التربية والمفروض الآباء لو ما في البيوت يتبعوا البيوت، فابنك في البيت قد لا تحدد هو يأتي بأحد الوجهين، لكن لازم يكون شو أنا بقوله؟ أبي خروج شعر وجهين دوت، يا ترهيب يا ترهيب، فلا يصح ولا يستقيم أن تستخدم معه وجه واحد تقول له زاك عشان لو ما نجحتش هاقطم رئابتك وهديك بالجازب وتروح سيبه على كده ولذلك لما الله أحد الأبناء بيقول لي أهبويا ده ما هوش فالع غير فقط من رئابة تضرب مش فالع غير في كده بس بقى كده يا عم طب ما لازمة في الوجه التاني فبدا لو صيت طب لو نجح سبتها ليه يعني سبت ليه لو نجح بتقول له يا أخي لو نجح هجب لك كذا هعمل لك كذا. ففي من النفوس ما لا يأتي بالترغيب يعني تقول لي لابنك لو لجي احتاج بك عجلة. مش عايزة. مش هتأثر مع دي. يوم يخوفوا لما تجيبه اللي بعدين. ولو صد ما فيش خروج. وهعمل فيك كذا وهعمل فيك كذا وهعمل كذا. يمكن دي اللي تقلمه. فإن لم يصلح معه الترغيب جاء بالايه? بالترهيب وفي ناس العكس. بقول له علقة علقه ولك علقه تفوت ولا حد يموت ايه المشكلة طب لما تيجي تقول له لو نجحت هجيب لك عجلة ده ابن الايه ده بتعالى طب والله اللي هنجح طب ها في كده وفي كده ده اسلوب تربوي فلا بن انك تحط بين القوسين دول وهو بقى اكيد لازم هيطمع يا في الترغيب يا هيخاف من قوس الايه الترهيب لازم فربونا اللي بتعامل معنا اللي قال ألا يعلم من خلق او تعامل معك بهذا أتاك بما يرهبك يخوفك واتاك بما ايه ها يرغبك عشان الناس اللي تقولك يا عم مش مش مش, مش مشكله يبقى حر عين وبتاع مش عارف ايه لكن هيبقى عنده مشكلة أنه فيه جهنم وعزاب وفي واحد قد يغض الطرف على العذاب خالص وكل طمعه فيه في الجنة وما فيه فلازم الاثنين، لازم هذا التوازن الترغيب والطرهيب اللي جاب ربولي قال حتى يدعوننا رغبا وهيه ورهبا لازم من ده فاحنا شفنا صورة الترهيب بقى إن بعد البعث يبقى في أهل كفر ودم صبتهم اللي شفناها رب الله أعدنا منه فده يرغبك من أن تكون كافرا كافراً مع عاصياً لله لكن القرآن ما ننساش اللي يجيب لك كمان اللي يبقى إن إيه اللي يرغبك فجاء خول الله تعالى إن للمتقين مفاز هذيك شفت للكفرين شوف بقى للمتقين واختر لنفسك بقى يا عبد المتقين جمع تاقي والتقوى طبعا انتوا عارفين ويمكن اتقال لكم عشرات المرات على الملابل وفي الدروس واخد بالك ان في ما نعرفها تعريفات خاصة زي سيدنا الامام علي لما سئل عن التقوى قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الايه ليوم الرحيل الى اخر هذه التعريفات اجمع تعريف لها ان التقوى لظ مشتق من الوقاية والتقي هو الذي يأخذ الوقاية لنفسه من عذاب الله شوفها تعمل يبقى عشان تبقى تقي لابد انك تقي نفسك, نفسك عذاب الله شوف انت تقي نفسك عذاب الله باي بالخوف منه والعمل بكتابه ونفس الكلام الذي سيدنا علي مش كده اللي اكتناب ما حظمه تناب نواهي التزام بأوامره مش هتوصل لف ده إبا تأقوى معلها أنك تأخذ الوقاية نفسك من عذاب الله بصحة العقيدة وصحة العمل إبا لازم يكون عندك صحة اعتقاد وصحة ايه؟ وصحة عمل والعمل لن يكون صحيحا إلا إذا وافق الكتاب والسلم صحة الاعتقاد وصحة العمل. وربول الخصب فمن كان يرزو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك كلمة التقوى إذا بقى العلم كلمة جمعة للخير كل أوجو الخير فعينما أقول لك اتق الله فكأنني أمرتك بالخير كله. يعني يقول لك افعل كل ما يرضيه واكتنب كل ما يرضيه خير ما ينصح به المسلم أخاه المسلم يقول له اتق الله يقول لك ليه ليه ليه <تصفيق> <لا لله. تصفيق> يا عم قالها الله للنبي يا أيها النبي اتق الله وعمر وضع لها قاعدة جميلة والله يقول لكم زمان إني لما استوقفته للمرأة وقالت له يا عمر كنت عدما ثم أصبحت عمر كنت حاجة بعدين ولدتك أمك بقيت عمر فكنت عميرا حاجة كده لسه كانت كنت طفل رضيك كدا. ثم أصبحت عمر ربنا مان عليك وبيت ثم أصبحت أميرا للمؤمنين فشوف تقول له فضل ربنا عليك من عدم لامير المؤمنين فاتق لها عمر فبكى اللي حواليه بكى مش أطلع المنبر وأقول الحسن اتقي الله حسن تاليوم قس السجن لبدميته سافلة واتطلع أقوله اتقي الله هو ليه وقولوا يا ابن الكلب أنا بقوله اتقي الله في أنا وطرز صرت مرة كده وطلوا أنا وطلاب الكلب أنا بقوله اتقي الله أنا بقوله اتقي الله ويمكن حكيت له جمال حكيت عم علي فاكرين تلقوا عم علي اللي كان في السعودية هذا أقوله أنا دخلت المعتقل 93 وتسعةين وقعدت بقى أخرج وادخل وادخل وأدخل هل تعرفين الحكاية طبعاً فدخلت 93 ليهت عم علي ده موجود من 92 اللي بطلب الرحمة الحصني الله لا يرحمهم ولا يرحمهم من 92 فعم علي دقيت في السعودية رجل بيسمع قننات الأزاز بتاعة الروايح كده فقعد سنة 92 اللي راح اعتمر فيها المتعوس اللي كان بيحكمنا من جبنا من الفلوس اللي بيسرقها عم علي في الكعبة وجد جلب مين ده قال له ده حسن بره جاء بعمل عمرة فقال لك يعني ده مقام بترق فيه القلوب أما أم أقول لك المثيل لله فرح قال ولا ريس يعني أما أنا لك أن تحكم بشرع الله وأن تفرج عن الشباب المسلمين السجون والمعتقلات وتتقي الله ما أعرف أكثر من كله انا زي ما قلت لكم المصريين عندهم عادة انهم روح السعودية ويبراجعين لازم يجيبوا معاهم ايه حاجة في ايدهم كده هده يا سبحتين ومصليتين ومتاع حسني برضو ما حاب يشير جعب السعودية فاضي جاب عم عالي معاهم ترامى عم عالي في السجن والله ازا اقول لكم كده عشان الكلمتين وعشان له اتقي الله ترامى في السجن قالت اعتقيل تلاتة وتسعين خلقت اربعة وتسعين سنة رجعت المعتقل 2006 خلاص عدت من 2006 إلى 2008 سنتين متوليتين ودوني فيهم سنة, ليه سنة من 2007 إلى 2008 سجن ضمنهور رحت لقيت عم علي هناك لسه مخلق والله من 92 ل2008 عشان قال له ايه عشان قال له اتقي الله. الله يحرق مطرح مواعد اللي بيطلبوا الله أحمى اللي طريه يقول لك السعر لولاد الرئيس كلاب ولا كلب وبقولها بملي فيه واللي زعلان يضرب دباغه في الحيط عشان أقوله الطقي الله من 92 ل 2008 عن علي في السجن وضاعت عينه ضيعوا عينه على فكرة والله خرج من السجن أوعى ضيعوا له عينه عشان أقوله الطقي الله ولما جيه ضابط أحد معاه قال له كده قال له احنا عارفين انك معمتش حاجة بس انا بقول لك اوه طول مرة ريس عايش انت مش هتخرج اللي بيقول لك عمل واسود زي واجه اللي بقى عكرة حتى الان يا راجل لا يريد ان يتوب الى الله بطلعش اهل انا اخطأت سامحوني انا لا لا لا لا كبري والعنطازة حتى الان تقولوا الله عشان اتقي الله اللي يا خير ما ينصح بها المر أخر كلمة الجماعة للخير اتقي الله فعمر طلع لها قانون شو المرأة رائفة عملة تقول له وبكى اللي كان عنده رقة في قالبه بيخاف من ربنا لكن دول وذلك اردت لكم كان من ضمن الطرف اللي احنا اسمع يعني موضوع النكرة وطرف دي محبا حباش لكن فيه طرف مؤثرة والتعارف الشعب اللي الشعب المصري أسذى يمكن قلت لأخوانكو طرفة تقول لهم واحد قال لي من ضمن الطرف العجباني معينها ما بحبش كده لكنها العجباني فقال لي تصدق كأن حس كأن حسن يقعد مع نظيف وقعدين بيقول له ها نظيف أنا ولا جمال عبد الماصر قال له جمال مين انت رئيس انا عبد الماصر ده كان جعجاع وبيتكلم وخلاص شايف ايه وعلى ذلك كان بيخاف ومط راسه كده للروس وبتبعه مش عافية قال له طيب نظيف أنا ولا السادات قال له سادات مين رئيس انت طبعا السادات ده يعني كان بيخاف من الأمريكان مليون حساب مش عافية وإيه وإيه قال له طيب نظيف أنا قال عمر بن الخطاب قال له انت رئيس قال له ازاي نظيف قال له عمر بن الخطاب كان بيخاف من ربنا وانت ما بتخافش من حد يا حقيقة والله حقيقة وده كان حطت في دماغه ربنا ولا بيخاف منه والله ما كان بيخاف منه لو كان بيخاف ما سرق شعبا وما صرف له وما باع فلسطين ده لو كان بيخاف عمر يبكي لما يسمع اتق الله يبكي لكن أمثال هذا الحقير لما يسمع اتق الله يبقى مصير اللي بيقولها ايه السجن السجن اللي هي السنة الأخرى لنا العتادي عشان يتطقي الله سنة وعم علي من 92 ل2008 في السجن عشان يتطقي الله فلو عندهم ظر الدين يهتز يهتزوا لا. ياب ولذلك بطالة عمر مش قاله حطوا السجن دي في السجن ازاي تقول العمر يتطقي الله لأ, لا ده كل الولى أحد الصحاوة قال لها ارفقي بأمير المؤمنين ارفقي بس عشان بيه بيأبك ارفقي بأمير المؤمنين عمر يرضى القلدع فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها لو بطلت الرعية تقول الأمير هاتقين لا ما بقاش فينا خير ولو بطل هو يسمعها ما بقاش فيه خير دي حقيقة خير ما ينصح المسلم به المسلم هي ها اتق الله نكتب من المتقين وشو بقى اجر المتقين عند الله بقى لان الكلمه كما قلت جامعه للخير اخذوا قام النار فعل كل ما يرضي الله وجتنا كل ما يرضيه المتقين دول بقى إن للمتقين ه مفازة ايه مفازة دي أهل اللغة قالوا يا ترى هي مصدر ولا اسم مكان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 تبارك الله عليكم وارم بعد